يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا قَلَّتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُذِفَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ حَتَّى مِنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بقلب يَخْلُدُونَ بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود لَهُم مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ ضَبْطًا فَنَقْبُرُ فِي الْبِلَادِ هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ويقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات ولغضر ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ دار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن وما نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق لرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجباد فذكر بالقرآن من يقاف عيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاليات دروا فالحاملات مقرا فالجاليات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 هذا الذي كنتم به فاستعجلون إن المتقين في جنات وعيوننا خذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي لغض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء ولرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هلتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجر سمين فقربه إليهم فقربه لَئِن قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَدَّقَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِن له هو الحكيم العليم